اللهم صل وسلم وبارك عليه أحذرو قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجل ولكم أراي سمعاني أجل الأحباب المقصوس بأشرف الألقاب الراغي لا حضرت الملك الوهاب Tak nazar ila jmelih, bila zdrn walahijab. Fala mana wanuzhohri shmsi rrsala, fi sma' aljalal. Xrjbihi mersum aljilin li najib almamlak atjibrir. سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بتن أمه مسرورا. Amla'uhbihil kawnanura, wa akfuluh yatiman, wa atahiruh wa ahlabaitihi tazhirah. Allahumma cill wa sallim, wa barik 'alaihi. Allahumma cill wa sallim, wa barik 'alaihi. الكرسي هيبة وغارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله